129. وحفظا من كل شيطان مارب 120. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب 121. دخورا ولهم عذاب واصب إلا مَنْ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 117. وأنتم داخرون 118. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 119. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 110. هذا يوم الفصل الذي كنتم به 119. وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 110. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 111. وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون 113. بل هم اليوم مستسلمون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 بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آليتنا لشاعر مجنون بل جاء 119. وصدق المرسلين 110. إنكم لذائق العذاب الأليم 111. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 112. إلا عباد الله المخلصين 113.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 119. ولا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 110. وعندهم قاصرات الترفعين 111. كأنهن بيض مكنون 112. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 119. يقول أئنك لمن المصدقين 110. أئذا مثنا وكنا ترابا عظاما أئنا لمدينون 111. قال 111. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 112. أفما نحن بميتين 113. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين 114. 116. فهو الفوز العظيم 117. لمثل هذا فليعمل العاملون 118. أَمْ خير النزلا أم شجرة الزقوم 119.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 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ظالمين فهم على آثارهم يهرون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنْ يَعْمَلَ الْمُجِيبُونَ ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ثريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أٰفِكًا آلِهَةً تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النجوم. فَقَالَ إِنِّي 112. فتولوا عنه مدبرين 113. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 114. ما لكم لا تنطقون 115. فراغ عليهم ضربا باليمين 12. قال أتعبدون ما تنحتون 13. والله خلقكم وما تعملون 14. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم 15. به كيدا فجعلناهم الأسفلين وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي ذبح وكف وظم ماذا ترى قال يا ابى تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتلهو للجبي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 وَبَ رَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَ إِسحاف وَمِذُِّيَتِهِ مَا مُحسِنُ وَظَالِمُ لِلنَفْسِهِ مُبين وَلَقَدِمَنََّا عَلَ مُ سَهَاون وَنََّينَهُ مَا وَقَوْمَهُ م مِنَ الْكَوْْبَِّظِيم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 119. وإن ذلك نجزي المحسنين 110. إنهما وَإِنَّ عبادنا مِنَ 111. وإن إلياس لمن المرسلين 112. إذ قال لقومه ألا تتقون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 119. وإذا كذلك نجزي المحسنين 110. إنه من عبادنا المؤمنين 111. وإن لوط لمن المرسلين 112. إذ نجيناه وأهله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 وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أل ربك البنات ولهم أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِبُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادخين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون صُبِّحَ الله عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ الله الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِجُ الْجِنَانِ وَمَا مِنَّ إِلَّا لَهُ مَقَامُم مَغلون وَإَِّا لَ نَحنُ الصَّّون وَإَِّ لَ نَحْنُ الْ المُسَبِحون وَإِن كَوا ل يَقُون لَْأَ يَون نَذْكَرٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِن 114. فتولى عنهم حتى حين 115. وأبصرهم فسوف يبصرون 116. أفبعذابنا يستعجلون 117. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح